بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من انفسكم يذيقكم بأسًا شديدًا ومما يذيقكم من الألم ومما يرهبكم فإذًا فَتَذَكَّرُوا ۗ فإنه صدق ولكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أفقانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشد الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها عزينا ويخلق ما لا تعلمون السبيل ومنها جائر ولو شاء لبداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء في نيتوسي من بيطولاكون الزيتون عن كل السنين ان في الشمس والقمر انظروا كيف تظاهراته ان في ذلك لآيات لقوم ينظرون وان في الارض مختلفا الالوان ان كسونا الفلك كيف يغوص كسونا ترى الفلك كيف يغوص يتذكر مني صدري ولا يكون تسكون في الارض جزيا أَفَمَنْ يَفْلُقُ كَمَنْ لَا يفلق؟ فَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ I don't know. evening inn det som er rent og rent That's <laughs> one. Ikumla tataymun shay'an wa Yeah. <laughs> min anfus min wadid وإذنانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله Vi mener at det er usannsynlig Amen.